المسألة الثانية والسبعون إذا ظهر أثر القيام حتى القيء وامكنه الحبس وجب عليه وإلا إذا ما يحبسه يقال تعمد القيام المسألة الثالثة والسبعون إذا دخلت دباغ في حلقه وجد إخراجه مع انسان ليش لأنه محرم يحرم أكله بما لأنه غير مذكر كما يعبر سيدنا غريبا يعبر سيدنا غير مذافر لعدم كونه مذافر وإما لأنه من أحناش الأرض ويحرم أكل أحناش الأرض شراب الأرض على أيها أكل الزباب إذا دخل الزباب في حلقه وجب إخراجه مع إن كان الإخراج فرحا وإلا إذا لهم كتفيه ما لا يطار ولا يكون من القائد ما يسمى قيء هذا طلع جبارا من حلقه ما يقال تقيع عرصا عرصا ما يستطيع من الكلام إنما الكلام إذا توقف إخراجه على القيام دخلت ويقدر تقلعه لكن ما يجعل لها إلا إذا تقيع فيدول أمرنا بين المحافظة على الصوم وبين امتثال امتفال إنه, إنه يدل لا تبتلعي الغذار لأنه محرم فأخرجه الصوم بيلي شنو أنسك عنك يا ريك شنو بين امتثال النهي وبين امتثال شنو الآخر حرمة الابتلاء هذا حكم وحرمت ابطال الصوم بالتقيؤ هذا حرمان اخر ولا يمكن الجمع بينهما لانه اما ان يتقيا مقدمه للقتال الحرام واما ان يبتلع مقدمه للقتال الواجب فماذا يسمى هذا من باب التزاحم وفي باب التزاحم يقدم الاهم على المهم والصوم صوم الامبراطور السكون أهم من أكل الزباده فحينئذ ما يفعل الثاني أن لا يبتدى ذلك الصوم المزبل الرادع يجوز للصائم الترشيح من بكرة وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه واما اذا علم بذلك فلا يجوز السيد سيد الخلق بسيف ايش ما المفطر عنوان التقير مو عنوان التدشير فلو تدشا متعمدا وهو يعلم انه بهذا التدشير سيخرج بعض الموقع تقريبا تدشا العامه واين لي فرتكب المفطر ليس لا يجوز. بل مختبى إطلاق النص لا يبرر الصائم ما صناع إذا اجتبت الأتصال الطعام والشراب والنساء والاعتماس مختبى إطلاق النصومه صحيحون وهم تجهة مع علمه بخروج شيء مع حتى يشعر صار واضح؟ صار واضح؟ أخشي صاحبه واضح؟ المسألة الخامسة والسبب إذا اتلع شيئا سهوا سهل. فتذكر قبل أن يصل إلى حلقه، ووجب إخراجه لأنه إن لم يخرجه يصدق الابتلاع متعمدا والابتلاع متعمدا مستاطاً من الأكل عندي عمدي والأكل عمدي مفضل. ووجب إخراجه صخصاً، وأما إذا تذكر بعدما وصل إلى حلقه فلا يجيب، ليش ما يجيب؟ لأنه صحيح. يصدق أنه أكل بس أكله متعمد بعبارة أخرى ما تعمد فيه ليس باكل وما أكله ليس بعمله هو عندما أكل كان سابق ما يدير وبعد من الآن ما يصدق على عنوان الأكل لأن عنوان الأقد جاء يبتلع من الف، أما الآن بعد أن تلعه هو يصلي الجوف يسق على عنوان الأقد بعد الجاي، فما هو متعمد في المتعمد فيه جنو هو يطلع من دخل داخل الجوف هذا متعمد فيه بيه. ما هو متعمد في لا يسق على عنوان الأقد لأنه إخراج من الحلق إلى الجوف، مو من الف إلى والاقتراب من الفن الى الحال فما هو متعمد فيه ليس باكله وما هو اكبر ليس بمتعمد فيه لو كان حالك صابو وحينئذ صوت وصحيح فواضح يعني التلاء لكن الى الهه هذا ما عرفنا، مو وصل عم هو صار؟ بل. بلي ما دخل إلى الجوف من طريق الحلف، لكنه هذا الآن ما صار ما صار طريق، هذا الحلف ما صار طريق بعد الأكل ما دخل إلى الجوف عن طريق الحلف يعني يكون الحلف طريقاً، أنا الحلف مو طريق، هذا الآن موجود في الحلف. Dat dan je niet zo goed doen. Maar nee, nee, nee, nee, je